وَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي تَحْتَهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً لَيْسَ بِأَمَانِي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 يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن غيرا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم خليفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يثنى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي, التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوا من والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كافر